اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أبواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أبواب وَشَدَدْنَا نَامُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْقِطَابِ فَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَمَّرَ الْمِحْرَابِ إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَفَّ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ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 فقال أكفلني هذا عزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه بَيْنَ انكَثيرا مِنَ الْخُلَطاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هم وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّ مَا فَتَنَاهُ فَاسْتَوْفِرُ رَبَّهُ فَخَرَّ رَاكِعًا أَنَا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 إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابُ